اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلكم قوما والذين لا يدعون مع الله الهًا آخرًا ولا, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, إلا بالحق ولا يزنون وَمَن يفعل ذَلِكَ يلقى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويخلد فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا يتوبوا الى الله تبا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخفوا والذين يقولون ربنا هب لنا من أسواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا, وجعلنا للمتقين إماما أولا بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي